Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Ya imadama lla imadala Ya dhakhrama lla dhakhrala Ya sanada من سندلا يا حرز من لا حرزلا ويا غياف من لا غيافلا ويا كنز من لا كنزلا ويا عز من لا عزلا ويا كريم العاف يا حسن التجاوز يا عون الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الغرقاء يا منجي الهلكة يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء يا الله يا الله يا الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك يا رباه يا الله صل على محمد وآل محمد وفعل بنا ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآل الطاهرين